بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يكفرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير من وَإِنَّكَ لعلى قُلُوبٍ عظيم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ المفتون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعلم بِمَنْ ضل عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فلا تفع المكذبين واتوا لو تدهن فيدهنون ولا تفع كل حلاف مهين هماد مشاء بنميم من ناعي من الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا كتلى عليه آياتنا قال أساطير أولي سنسموا عَلَى الْفُرْقُومِ إِنَّا بلوناهم كما كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُونَ يَصْلِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا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 فلما رأوها قالوا إنا لضاجون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان رب ويلنا انا كنا ضرين فاقبل بعثهم على بعث يتلاوهون قالوا يا ويلنا انا كنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راضبون كذلك العذاب ولعذاب الله آخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات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 أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيْلُهُمْ بِذَلِكَ دَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْ بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبطارهم ترهقهم ذلة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 كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مصطرون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم رب فِيكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الثُّوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم لَوْلاَ أَنْتَ تَدارَكُوهُنَّ حَمَةٌ لَنُبِذَ وَهُوَ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزدقونك بأبصارهم لما تمعوا الذكر ويقولون إنه لمجن